فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون غهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائف يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي وعده عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس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 قص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداها يا يبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين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 إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عبده كبيك ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما وَمَنْ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيْنَتِنَّ قَالُوا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 لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطير فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى لعلي يطلع إلى إله موسى وإن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 وما كنت تتوي في أهل مدينا تتلوا عليهم آياتنا تتلوا عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطريدنا دينا ولكن رحمة من ربك ولكن رحمة من ربك لتر يرقوم ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا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 إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهما رتين بما صبه ويدرؤون بالحسنات السيئة ومن ما رزقناهم يوم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 وما كان ربك مهلك القرآن حتى بعث في أمها رسولاً رسولاً يتلوا عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرآن إلا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا أُوتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاتِ يا وزيرتها وما عند الله خير وابقى فلا تعقلون افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين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 فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ الصُّدُورُ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ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 ولتبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول وين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله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 فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم غير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 يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْهُ مَا كَانُوا بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ يَقُولُونَ وَيْكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا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 والجاب السيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قرر مَنْ كُنْتَ تَرْجُو وَيُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ نَظِيرًا لِلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدُّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ